وعن ايمانهم وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لامن ان جهنم منكم اجمعين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 وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ ابْتُغُوا بِطُوبَى لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ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 إِنَّا جعلنا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اللهم إياك نعبد ولك نصلي قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على www.mlamath.com إن عذابك الجد بالكفار ملحقا